كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إن أنتم إلا في ظلّ كبير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 وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْجَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَبْضَلُ لَنْ فَمْشُو فِي مَلَاكِ بِهَا فَمْشُو فِي مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِنَّ اامنمتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يبسل عليكم حاصل فَسَتَجْعَلُونَ كَيْفَ نَذِير وَلَقَد كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فكَيْفَ كَانَ نَكِير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِير